يا ايها الناس انما خلقناكم مِنْ ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل جانا قُ شب كَرَّمَكُم مَّن دَعَا اللَّهَ وَلَمَّا يَأْتُوكَ الَّذِينَ آمَنُوا فَقُلْ بِكُلِّ مَا أُنزِلَ إِلَيَّ a فوا <تصفيق> السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم <تصفيق> إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مُخْفَىٰ بَطْنِهِ بما تعملون بما السماوات وما في الأرض والله بكل شيء İslamıqullah <vibran Matthew>